بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمْ الْعِزَّةَ فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم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 لا اله الا الله ولا اله الا وما من يضل الله فلن تجد له سبيلا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 درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولا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 أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدًا وقلنا لهم لا تعتدوا في السبت وقلنا لهم لا تعتدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقًا غليظًا فَبِمَا نَقُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بآياتاتِ اللَّهِ وَقَتِْهِ مُرئَم ب وَقَتْلِهِم الأأَم ب الأنبياء بِغَيرِ حَقّ وَقَولهِم قُلوبُ نَا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 كان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم مِنَ الَّذِينَ نَهَى دُوحَ رَبّنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وَعتَدنا للِكافِرينَ مِنهُم عذاابَد ليمَا لكن اللَِّ خونَ فِيعِلمِ مِنهُم وَالمؤمنونَ يُؤمنِونَ بِمَا أُنزِ إلَكَ وَم أُزِلَ مِنْ قَِك وَالْمُقمين الصَّلاةَ وَْمُؤتونَ الزَّكَ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 وَأَو حَنَ إِلَ إباهمَ وَإسماعلَ وَإسحاقَ وَيعقُ بَولِأَسباقُ وَْأَسبطِ وَعسَ وَأَ بَويون سهارونَ وَسُلَمد وَآتَنا دا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 وَكَانَ الله عَزيزًا حَكيمَا